بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتوادع يحسف علىه ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في حدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويتلس معهم ويعود مرضاهم ويشيء جزائزهم ولا يحقر فقيرا أتقعه الفقر وأشواه ويقبل معذرة ولا يقابل أحدا بما يقره ويمشي مع الأرملة وذو العبودية ولا يهاب الملوك ويعظب لله تعالى ويمشي خلف أصحابه ويقول حلو ظهري للملاك الروحانية ويلاعب البعير والفرس والبغلة وخيمر بعد الملوك إلي أهدى ويذهب على بدنه الحجر من الرجل وَقَدْ أُوتِيَ مَفَاتِيحَ الْغَزَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَرَعَدَتْهُ الْجِبَالُ بِأَنْ تَقُولَ لَهُ ذَهَبًا فَبَاءَ وكان صلى الله عليه وسلم يقر الوت ويبذئ من لك بالسلام ويؤتي السلام ويكثر الخدب الجبعيه ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزى ولا يقول إلا حق يحب الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال المقارئ الاضطراج في الحلبة البيانية وَبَلَغَ اللَّهُ إِنُ فِي فَدَاءِ دِلَالِ اللَّهِ مُنْتَهِيٌّ أَطْفَلِ اللَّهِ هُمْ أَقْبَرُ الْكَلِيمِ بِأَنَّهُ فِي الشَّدِيدِ مِنْ صُلُوَاتِهِ وَالتَّسْلِيمِ اللهم صُلِّ وَاسْلِمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ